بسم الله الرحمن الرحيم فانزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين القالص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 ثم يهيج فتراه مصرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأولي الألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبّهُ فَوَيْلُ الْلَّقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ وأولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 أليس الله بعزيز بعزيزٍ ثاقب؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أثر أيتهم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟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 فيه عذاب يُخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنتم عليهم بوكيل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 وأليبو إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أي يأتيكم العذاب تملات صرّون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أي يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون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 بلقى قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت واستكبرت وقنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله رجوهم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينج الله الذين استقوا بمفازتهم وينج الله الذين استقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاطرون قل أَفَرَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاطِرِينَ بَنِي الَّهِ فَاعْبُدُوا وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدَرِهِ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 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَفُسِيقَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَصِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُطِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يسلون عليكم يسلون عليكم آيات ربكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فَذِكْرُ سَمَوَاتٍ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فادقلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين